يا ساكن الحجرات ما لك غير قابرك مسكنه اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزينه وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفنه أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن